ودعتك الله على حروة لقاء رحوى الوفاء في زهابي داخره بابقى على ما تظنه وتهقى من الملف انتظار الباخره ودعتك الله على حروة لقاء رحوى الوفاء في زهابي داخره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 درتك لاخره حسب على الوقت فين متقى ربه بهدم الحياه الفاخره ودعتك الله على حروه لقى روح والفى في زهاب داخله تبقى على ما تظن وتهقى من لما في انتظار الباخره ضحك لنا فال اهلا سقا يوم نضحك فيه ضحكه ساخره ضحك لنا في البدايه اهلا سقا يوم نضحك فيه ضحكه ساخره اخذك مني وقلبي ما نبضه لم لمفارق ناخرا ودعتك الله على حروة لقا وحروفا في زهابي داخرا نبقى على ما تظنه وتهقى من الأمل في انتظار الباخرا ولمك من قلبي العين رقا وحدث الاثنين فيني زاخرة ولمك من قلبي العين يرقى وحدث الاثنين فيني زاخرة استدرج العين وانجا تبتقى هليت شيء بحالك ذاخرة ودعتك الله على حروة لقى رحو الوفاء في زهابي داخرة ببقى على ما تظنه من الأمل في انتظار الباخرة استرات الصدر بوابة شقة الحزم بيته وراها صاخرة استرات الصدر بوابة شقة الحزم بيته اهتعى لنا اماني والصدر اصدقى بيح تعودي على مباخرة ودعتك الله على حروة لقى روح الوفاة في سهابي داخله ببقى على ما تظنه وتهقى من الملف انتظار الباخرة روح تحبك وضحن نقى والروح تراحت وهي متفاخره روحي تحبك على وضح النقى والروح تراحت وهي متفاخره اذا سمعت النبالك القلب والله سامحك دنيا واخره ودعتك الله على حروه النقى روح الوفا في زها بي نبقى على ما تظنه وتهقى من أمل انتظار الباخرة والله سامحك دنيا واخرا